صحيح. صحيح. صحيح. لكل شيء إ ذ ا ما تمانو ن ق فلا يغربي ط ب العيشه انسانه هي ا ل أ م و ر كما شاهدتها د و ل و من سره زمن ساءته أ ز م ا ن فجائع الدهر انواع م ن و ع ة وللزمان م س ر ا ه و أ ح ز ا ن وللحوادث سلوان يسهلها وما ل م ا ح ل بالإسلام س ل و ا ن و ه ل ج ز ي ر ة ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا س ي و أ ي ن ش ا ط ب ة بل أ ي ن جيان و أ ي ن ق ر ط ب ة دار العلوم فكم من عالم قد سمى فيها له شان و أ ي ن حمص وما تحويه من نزه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 كما بكى لفراق الالف ه ي م ا ن على ديار من الاسلام خ ا ل ي ة قد ا ق ف ر ت ولها بالكفر عمران يا راكبين عتاق الخيل ض ا م ر ة ك أ ن ه ا في مجال السبق عقبان وحاملين سيوم فالهند مراهفه ك أ ن ه ا في ظلام نقع نيران و ر ا ت ع ي ن وراثعين البحر في دعه لهم ب أ و ط ا ن ه م عز وسلطان أ ع ن د ك م ن ب أ من أ ه ل أ ن د ل س فقد س ر ى بحديث القوم ركبان أ ل ا ن ف و ت أ ب ي ا ت لها همم م ا الخير أنصار على و ع و ا يا ن من قوم لذلة ب ع د ع ز ه م أ ح ا ل ح ا ل ه م كفر وطغيان ب ا ل أ م كانوا م ل و ك في م ن ا ز ل ه م و ا ل ي و م ه م ف ا س م ا د الله الحسنى